وبعد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على عباده يتواصل الحديث في الباب الخامس وهو باب تفسير التوحيد وشهاده لا اله الا الله وقد هذه الترجمه اورد المصنف عليه رحمه الله ما يفيد هذا المعنى فذكر قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وآياء السابع والخمسون من سورة الإسراء وذكر قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون الا الذي فطرني العيات من السادسه وال20 الى ال28 من سوره الزخرف وذكر قوله تعالى اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله وهي الايه 31 من سوره التوبه واورد قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وأي الخامسة والستون بعد المئة من سورة البقرة وأورد قول النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يؤبد من دون الله قرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل طيب كما ذكرنا عنفا ان المصنف عليه رحمه الله اراد من ذكر هذه النصوص في تفسير التوحيد ان يبين بان الشرك دائما ينحصر في هذه المسائل استقراء للنصوص التي تكلمت عن الشرك والمشركين وعن سبب شركهم دائما لما اتفاز عن الشرك بتلقى دائما زي ما قال مصنف بالحصر في هذه المسائل اما في مساله الوسيله وقد ضل المشركون العوائل وما زال الكثيرون يشركون في مساله التوسل والوسيله واما ان يكون الشرك في باب الولاء والبراء ودي مساله طبعا برضه حدث فيها الشرك من قديم الزمان وما زال الشرك ايضا يدور في هذه المساله وكذلك ذكر اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله وهي تتكلم عن اليهود والنصارى وانهم اشركوا بم باب عباده الاحبار وهم العلماء و الرهبان هم الزهد وده برضو من يتكلم عنه لأنه أصلا هو مقام من مقامات الشرب اللي هو عبادة الأحبار والرهبان يتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كيف يكون ذلك من الفصل وإما أن يكون الشرب في باب المحبة محبة بعض الناس في باب الغلوب وأن يشركوا أو يشرق بهم في باب المحبة ولذلك أورد الآية من يتكلم عنها وهي من الناس من يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وإما يكون الشرك في عدم الكفر بما يُعبد من دون الله عشان كده أورد الحديث قال من, من كفر بما يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل نحن ما دلنا في المسألة الأولى نتكلم عنه الشرك في التوسل والوسيله وذكرنا ان الله عز وجل تكلم على المشركين وانهم اشركوا في هذا الباب وضلوا و صرفوا حق الله لغير الله وسموا ذلك قربا وتوسلا سموا كدهم لكن الله قال كفر الله عز وجل قال الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ذلفى الا قالوا نحن اصلوا بنعبدهم بناديهم قال لطامن ناديهم ده الشرك ذاته देख لانه كانوا عرب بيفهموا كلمه نعبدهم وبيعرفوا كلمه الدعاء يمثل عباده ولذلك خلت يعني نطقوا بهذه الكلمه واضحه فقالوا ما نعبدهم الا لي يقربوا الله يرفع الان المشرك في زماننا هذا ما ما بيقدر يصرح لك بكلمه نعبدهم لانه ما بعرف معنى نعبد الذات فيقوم يقول لك معنى بنتوصل بهم بس عشان يوصلونا لله بالناديهم عشان نا يوصلونا لله بالناديهم دي احنا نعبدهم ذات انت عارف ما في فرق يعني اصلا الا في اللفظ لكن بالناديهم عشان يوصلون أحنوه لأن الله ذاك قالوا ما نعبدهما لهم نادوه لأن الله سلم قال الدعاء هو أحنوه العبادة فإذا وجدت صوفيا أو غير صوفي الآن ينادي غير الله في الفكر الصوفي هذا الخبيث المنحرف في العقيدة والسلوك والذي لا يمثل الإسلام بأي وجه الوجو ويزوا لغلطك جيبوا لنا الفكر الصوفي ما بس إلى الإسلام بأي وجه من وجه هذا الشعار شعار خبيث منذ القرن الثالث الهجري في نائته ما بس إلى الإسلام شعار محدث وتحت هذا الشعار يمارس كل خبيث من شرك وبدع وضلالات إلى آخر فالعالم ينشر للأسف وهذا شرك واضح الآن ينشره هؤلاء هو المتصويف في دعاء من يسمونهم بأولياء ولا نارب لهم ولا يام فإنها الضعيف طبعهم وقول الشيخ قولانه هذا دائر الشرك ما ممكن يكون صالح لكن إذا سلمنا جدلا أنهم يمثلون الصالحين فإن الصالحين لا يدعون لا يدعون من دون الله إذا دعوتهم أشركت أشركت من الله الصالح يطلب منه أن يدعوا درس هذا هو درسنا اليوم يتوسل بدعاي ليس أن يدع هو إذا دعوته هو اشرت قلت يا فلان الحقنا يا ابو راي يا صايم ديما يا ذاك شيء واضح مركت من المله ولو صايم صيامك بطل عشان ما تضيع زمان او عاد تتخيل عندك صيام وانت بتنادي صيام سي صايم ديما ولا بتنادي ابو راي ولا ما ادومت بتنادي واؤكد انك فاتر عندي خالي وما بيقبلوا انك وش كمان الصيام صرا عندك صلاتك باطلة عشان ما تضيع زمان ولكن يعني الصرف برضه باطل اي عمل بتعمله باطل لقول تعالى لان اشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين فانا اتكلمنا بدات اتكلم عن الوسيله في الشريعه الاسلاميه وكيف تتحقق لان الوسيله عباده والتوصل عباده فدخلنا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون فدخلنا ان العلماء ذكروا ان التوسل يقول بثلاثه انواع استقراء للنصوص فكان ثاني حقق الوسيله يتوسل بثلاث انواع التوسل الى الله عز وجل باسماءه اي اعني اسماء الله الحسن وصفاته العلم وناقشنا الموضوع ده وبينا الأذلة فيه التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح هذا برضو ناقشناه في الأمس وفصلنا في هذا الموضوع تفصيلا وافيا عندنا الآن القسم الأخير من أقسام التوسل القسم ده نعنا بنسميه كما يسميه العلماء توسل المسلم بدعوة الرجل الصالح واحد أو من يظن فيه الصلاح ولازم تفصل في هذه المسألة لأن أحيانا بعض الناس بيطلقوا الحكم ويكون المجتمع ما فهم بعض الناس بيطلقوا يقول لك التوسل بدعوة الرجل الصالح يقول لها كذا لا نحن نفرق في هذا نقول ااا التوسل بدعوه الرجل الصالح فاهم او من يلتمس به انه الصلاح التوسل هذا النوع من انواع التوسل له ادلته ابن نتكلم عن الفرق بين الرجل الصالح ومن يلتمس فيه الصلاح لكن ده انه اصل للمساله ان القرانه والسنه انه في حاجه اسمها التوسل بدعوه الرجل الصالح او ما يلتمس في الصلاه ما هو الدليل الدليل معثلو واحد بيدعولك انت يتوسل به يعني بدل ما تسال انت الله يقوم هو يسالك الله الموضوع ده نسميه دعوه التوسل بدعوه الرجل الصالح او ما يلتمس به الصلاح دليله في سوره الحشر والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اقبل لنا والاخوان الذين سبقونا بالايمان والله عز وجل يعني وصف في هذه الايه ان من صفات المؤمنين انهم يسالون الله لانفسهم ولغيرهم الان هذه دليل على على هذا النوع من اقسام التوسل بدعوات المسلم لاخير مسلم الصالح او منظم في الصلاه والذين جاؤوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا لرغبتهم والاخوان الذين سبقونا بالايمان وعيد دليل ثاني هو قوله تعالى من سوره محمد فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومثواكم الآيه دي عند العلماء هي دليل على انه الانسان ممكن يدعو لنفسه واذا طلب منه يدعو لغيره او ان لم يطلب منه يدعو لغيره لانه الله قال فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك مش مراد للمؤمنين والمؤمنات يعني ممكن واحد يستغفر لرجبته وبعدين كمان انت تجيء اقول لك لا استغفر الله يستغفر الله وفي قوله تعالى في سوره نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تقتلوا طالبين الا تبارا الايه دي عند العلماء برضه فيها دليل على هذا النوع من نوع التوسل انه الانسان يدعو لنفسه ويدعو لوالديه ويدعو للمؤمنين والمؤمنات اذا الامر ده ما اننا فوقش اجي كده المساله دي في باب الفرق بين بين الرجل الصالح وبين الملتمس صلاح الان الصالحون المجزوم بصلاحهم لا يوجدون على الاكرام لازم تفهم الحته دي عشان بقول لك انت بس بتدعوا للرجل الصالح ايوه الصالح ولا الذي يظن في الصلاح ادي بقول لك الصالح الصالح زي منو كده مقطوع من صلاح واحد زي منو زي منو الشيخ اطلع برا انت ده صا جيب دليل انه صالح مقطوع من صلاحي الذي علم انه صالح ده الماده كلهم اما سبب تقدر تحدد في الزمن العادي ده انه فلان ده صالح ان الصالحون الصحابه كلهم ماتوا طبعا الصالح اصعبا كلهم من الصالحين ده شيء من القران وانتم خير امه اخرجاً للناس الصالحين كد كلهم لانه قال رضي الله عنهم ورضوا ورضوا عنه ورضو ورضو ان دل كلهم اذا لقيت واحد فيهم ممكن تتوسل بدعائه لانه صالح كيف ده بيقولوا الجماعه بيجيبوا لك حديث الصوفيه وبيحاولوا ممكن ابوك الشيخ ده صالح وبيفهموا فهم مغلطوا من الشباب ده عاد يقول لك يا أخي ممكن تتوسل إذا أعطى رجل الصالح مم. كما قال المصطفى أي صحيح المصطفى قال قال شي نقول أكي أنت ما فهم كما قال آآ آآ يعني إن خير التابعي الرجل يقال له أو أو ويس القرن فإذا لقيتوه سألوه أن يذهوا الله لكم فإنه مجاب الدعوة يقول الحديث هذا حديث صحيحي صحيح مسلم يقوم الصوفي يجيب لك الحديث ده طبعاً ده من شبهة الصوفية لا أنت فاهمها يقول شبهة الناس ونحن غاعدين تعال راجع أسهلنا ولا جيبوا من هنا يقوم يجيب لك الحديث ده ينزلوا في الشيخ يقول لك يعني ده التوسب ده ترريب الصالح زيبون زي الشيخ ضعيط ابتكة بسروان الأسباب الوسخة بتاعتهم ده انت فاهم بتاعتهم يقول لك إن ده أول شيء الحديث ده عشان تلبسوا في الشيخ تلزقوا بالشيخ ده السجال في غير موضعه انت فاهم كلامي ليه لانه واس القرني ده صالح 100 100 الرسول كتم له وده من التابعين ما صاحبه قال انه ما شاف النبي عليه الصلاه والسلام لكن الرسول عليه الصلاه والسلام هو التابعي الوحيد اشيل له بشنو اشيل له بالجنه يعني بتلقى انه الصحابه مسؤول لهم في القران في الجنه التابعون هم شو على الطريق لكن الله أعلم ما بتقدر تكفى على الشكل لكن بتجدر تقول من ضمن الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين بالصلاح ويس القرن الرسول قال إن خير التابعين رجل يقال له ويس القرن وبعدها بيّن إنه كان صالح كيف ذاته قال كانت له والدة هو بر بها بدأ صالح لأنه والدته كان بار بواليدته وكان به برس رسول الله عليه وسلم قال كان ببرس لكنه ودع الله أن يعافيه فبرئ إلا موضع الدرهم هذه علامة غالب قال الزولدة كان عندهم بار بها وسألوا كان ببرس سأل الله إنه يفيه وقال الله شفاه لأنه كان بار بواليدته أنت فهم كلامين إلا قال حتة بسيطة كده من البرس لا أعلم قال فإذا لقيتوه فسلوه ان يستغفر لكم هجوم الصوفيه بالتلفزيون وفي خلال البريق وسجبرات مرابط الصوفيه الوسخاديه الى اعضاء الامه وضيعوا بهمه الاسلام فهجوم يجيب لك الحديث ده يقول لك امكي لابونا الشيخ ابو صالح كما قال وسلم انها ان خير على الريغه ويس القرني ابوك الشيخ ده ويس القرني لا ده منو ده دا بتيكا طلعوا قالوا وصل قرني انت بتجوف مخك وكان في اليمن لما ده مع الشيخ بتاع اخره بس اللال في غير موضعه وتحريف للكلمه موضعه فده واس يدلو مثلا من الصلاه فالح لو لقيناه قال لو لقيته ما قال انت فتتشوا كمان ده وكان ده برضه فيه كلام شرعه قال اذا لقيتوه كلموه يسال لكم والله دعوه ابو سجابه وده دعوته مستجابه ابوك الشيخ دعوته مستجابه في سؤال ذا الرسول شهد له انه فإنه مجاب الدعوة اتهى مرحب عندك دليل انه الرسول قال دعوتك مستجابة لا لك ما جاباني في التليفزيون اطلع بره اطلع بره من التليفزيون قال قالوا الناس وهناك اوقعوا الشيك صوفي فقمتوا تجيبوا لينا في المحدديني تجاني نقشب دي تدعيني كله اخو مسلم تحريري انصار علي قالوا كل شئ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيع لا استمنهم في شيء ما عندهم علاقه بالمنهج بتاعنا والسلام كل الطرق اللي انت شايفها دي لا في التحرير ولا مسلم ولا عارف ايه وشيع انا ده كله فارغ والدرب الله قام كده في كتابه وسنه انت مصطنعه اذا عرفت ذلك يبقى الصالحون الحقيقيون بيطلب منهم ادعاء ولكن ده ان نسكر بعض الادله بفيق المساله انه الفرق بين من يلتبس به الصلاح والصالح الحقيقي والصالح المستهبل العامت صله الفرق كبير ما انت لما نتكلم عن الصلاح قولي واحده قول لك مش ده صالحين بس هو مين بس انت باينون بس الصالح بيجي ابو صالحا صار صرن يعني ان صار صلنا صالح ما في والميكروفون ده اللي جايبه ليش؟ والتجيد جامع ليش لو اذا كان اصلا ان صار صلنا ما صالح وانا قاعد اقول لك كلام والله اذا كان ان صار صلنا والناس المسكين في الكتاب والسنه ما صالحين يعني ما في صالح اقطع منش اقطاعك اذا كان ذيل ما تو صالحين بتاع الكتاب والسنه لين يكون في صالح لو كان لانه من يظن فيه الصلاح هو الذي سلك طريق النبي عليه الصلاه والسلام اكنتي تبني حكم على من ظن به الصلاح ما بكن على هواك انت يقول والله انا اظن انه ده صالح اظن ان ابو الشيخ ده فالا لا يكون ماشي على الكتاب والسنه لانه القران قال من المؤمن الرجال صدق معاذ الله عليه فمن من قطع لحظه ومنه ينتظر وما بدلوا تبديلا انا بسمو والصالح الحقيقي ده اين اجل التاريخ شوف الصالح الحقيقي اذا كان طلب منه وشافها المساله ده هتودي لايه لعقيده كان بيقفل الباب الناس كلها دي عشان تجرك تفهم عشان ما يلك مترخص صوفي ولا اخ مسلم يضيع عقيدتك ثان في كتاب الاعتصام وده من اهم الكتب بالنسبه للطالب العلم في الكلام عن البدعه والمبتدعين للشاطبي وكتابه مهم جدا لابد ان تعرف ان أن يتعصر هذا الكتاب وأن يقرأ ولا بد لكل عالم أن يكون على معرفة هذا الكتاب فبيذكر بالإسناد إلى حزيفة ابن اليمان طبعا حزيفة صالح ولوين يقول صالح مية المية صحابه صالح بالقرآن رضي الله عنه ورضو عنه ثانيا أمين سر النبيذ عليه السلام كان عارف الأسماع بتاع المنافقين ورسوله الثمن صالح مية المية بيشكر الشاطبي في الاعتصام ان رجلا اتى الى حذيفه رضي الله تعالى واحد قال له يا حذيفه اودع الله ان يغفر لي ونحن قلنا المساله دي جائزه لانه قلنا الدليل عليها رب اغفر لي ولوالدي وبعده ولمن ولمن دخل بيتي بامي والمؤمنين وقلنا المساله جائزه الحكم انه جائزه اظن لما جه قال لحذيفه اودع الله ان يغفر لي وزيف اخذوا من النص العام لعلوا اسال الله ان يقطع لك ان شاء الله الله يقفل لك في واحد ثاني يظنوا جمعوه والحكايه بدت من بدري في واحد ثاني واقف وراه وقال له وانا حذيفه ادعو الله ان يقطع لي حذيفه يبقى جماعه دل ثاني يقول له عقيده وبعدين يبقوا ابون الشيخ حذيفه وابون الشيخ حذيفه فجاه فجاه للدول الثاني القلله سالني الله في القله اقول لك حاجه لا غفر الله لك ولا لصاحبك هذا انت بتتعجب لي بك الا دي فتحه رجعنا من الحكايه دي ان شاء الله الله ما يخسر لك كله كله انت والمعامله الاثنين ودي حكمه حتى لو واحد قال لك اقول لك جماعه الاخوان المسلمين وجماعه العيانين ما اعرف يدي اقول لك يا اخبك انت اقول له كده طلبت رب منك تسلي والله ليه يعني يا اخي بقول لهم خيل ليلا تبلغ يعني حذيفه هو يعرف كون لينا لكن تب ما بتفهم انت ما بتفهم معي ده حذيفه خاف ان القضيه تجبلها عقيده وقفل الباب قال لا غفر الله لك ولا لصاحبك هذا اتريدان يعتقد الناس بحذيفه قال لهم ده انت مو لي صف عشان الناس يعتقدوا فيه حذيفه فاتح حذيفه فاتح حذيفه مرق حذيفه يا وي يا جماعه من هناك جالين القروش وخش احنا بعدها قفل الباب مع انه مفتوح تعال شوف ناس حذيفه وناس ابوك الشيخ الان بتتصرف قال عارف قاعد جوا كان وكيل لله تجيء انت من الخرطوم راكب ب 50 ترجع ب 50 وتديه زياره 50 وتفطر ب 20 ويشروك في الشارع باكل جول وقفه في الصفحه المقدمه شوف شفاده بتعين ومجربين صوفيه يساندهم على ذلك جماعه الاخوان المسلمين تلاميذ حسن بن طلب يخش لي واحده ها ابو الشيخ فاضل اضبر شويه لازم اضبر شويه توسعبل نبيع شنو الزول ده بيع بنجو شو لازم اضبر شويه اضبر الوقفه شو بعدين اشيل منك دزاته وادخلك للداق وداك لو ما عندك جروش هاو سايما بدك له مع انه مجرم اذا ما دخلت ايدك بجابك هو قذب ما بدك لم يتقذب عليك تديه الفالية كده فوق حتى ما الجبنة بتاعته عديلة عديلة يا مجرم وممتك قاعد ما هكو تقول عديلة أكلتك روشانة وأكلتك روشانة عديلة يا شفاتي يا صوفي ها انت فاهم فقفل الباب عمر بن الخطاب في نفس المصدر انا برجعك للتاريخ والآن انت افهم انه دي حكمة عشان ما تبقى زول بليد وبعدين كي شفاتي عن صرصنة ما فاهمين الحاجه ديل دي مزروعين زراعه ضروريه قاعدين تعرف يشككوا في الشغلانه يقول لك يا اخي ما كان يقول كده هي صلي معي هنا وهو ضروري اخو مسلم ما اساسنا لا مجرم كبير واذا تقول تجيبه لي الوصخ ده تجيبه يقول لك يا اخي ما كان يسخن كده واد اسخن انا يا شباب مجاز اسخنها اوسخ اطلع بره انا ما انت صارصنا اوعك كفته لا تقول تجيبه لي لأنه في أعطاء لأيني وفي اللفقة على الثلفيين ديال في شفاة مجربين ودليل ما نصرصلها والله عاملين فيها نصرصن ما نصرصن أبدا الكلام ده يحاول شكك فيه كده واتحد أي واحد يصنى في المعدين فعمر واحد كتب لعمر رضي الله تعالى عنه. وده حالته كتب له جواب أظل له جاوه كان عنده معه كلام ثاني رسل له جوابه عمر صالح مئة منها لكن كان يدفلوا البارد عشان ما يعتقدوا فيهم وفرق بانداء انت ما جيته لجهل لو هو الشيخ في الجزيرة وانت بتاكل لقمة في الخرطوم تمشي الجزيرة يعرفك جيته وما جيته كشعكه وقل له ودوم عده في وقت تجيك تطاول احباله انت, انت شريكي يا أخي انت شريك انت عند قروش عندك طالب نقروش فواحد كتب لعمر رضي الله تعالى عنه جواب في نفس المصدر قال له يا أمير المؤمنين ودعوا الله أن يقفر لهم يعني فاتحه عمر صالح فرد عليه قال مين امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى قلالي من فلان فقد سالتني اناد الله لك اقول اني لست بنبي الا ذوله لقاه انا ما نبي ولكن اذا وقيت الصلاه فدعوا الله واستقبلوا الذنب قال له شنوي كاتب له يوم اخ يعني فاتحه انت بتصلي قاعد بعد تصليع ايدك لا انا بقول لك لو مخ في الليل الموضوع انتهى شيروه عامل لك نوبه وعامل لك كشاكيشو وقاعد عاطل ومعاه مليون عاطل شفاته وشغال نوبو وناس نطط من تحت لفوق وناس تقلبوهوبه ده دين ولا ينباد تتلعبها على رؤوسه شفاته من الصوفيه يساندهم على ذلك جماعه الاخوه المسلمين كلابيز حسب بالمرصاد كلهم شبكه واحده اذا عرفت ذلك يبقى انت مكلف ان ان من فلان تبيس الخير ممكن تقولها ثلاثه وتقول المساله مشتركه ما تصير ده للرجال لانه او ما تتخذ انه مجرد دعوه المساله دي مهما ظنون فيهم يعني اذا كان ده تظنون في دول اديك فاتحه تعال لها فرسونا او انك تقول انا مبالغ والله صحيح اذا ده تتكلم في دول ظنون فيها الخير يقول لك يا اخي فين الخير ما في ناس في الامه في لك انت علينا هنا انت ابيض وانت ما صوفي كلامك هو هابي انت مسافر وهابي اه انت صوري ونحن صالحين ونحن اصلح منا لا اي رجال ها هو يطلب قصه تعال جيب دليل لك انت مسافر جيب دليلك يا اخي يا مسلم يا تلميذ حسن البنا جيب دليلك يا اخو في وما اظنك تاتي بدليل انت فاهم كلامي فهم قل ماذا لو ظنني اذا في ظن بظون في الجماعه دي في الشباب دل اللي قدام دي والجماعه الشيوخ المال ترتيب بس كتاب اصل ده اللي عطلك ده ده لك دعوه مسجره تظون في دور خير تظون في دي الاول عايز نقول لك في دول رجل درويش ينططه ويقول والد شيخ اديني فاتحه افتح راسك ده الفاتحه مع فيها ده مو يا متاخذ بتاع بتاع فته وبتاع دلاقي وكله بير مصاداه الارض يتعمل لك وده مو جوداب انت مصاب عافيه فيك ده يديك يكون قريب يلا عابين جدا ثلاثه شهور بس تعمر والله صحيح دليوش ثلاثه شهور تعمر وبيياكل من الكوشه ومجرم جدا وما يعرف اي حاجه اقول لكم قد الشيخ اصلي يا راجل انت انت من اهل الله ده من اهل الله اه بالمجالات تقول لا, لا لا لا طيب انت عبيته ليه ان هو عفن تجدي له الله انت قلنا لك بالمجالات قلت لا لا لا لانه عفن ما ياكل كده ما م... ما هو سياحي يبقى يبقى من أهل الله وانت ما يبقى من أهلك فشوف بآخي الآن يمتسع على الله عز وجل وإذا كان تظن في شخص خير تظن في من يلتمث يعني في صلاح الذي سلك الكتاب والسنة كما فادت الأهيات التي ذكرتها آنفة إذا أعرف ذلك نكون انتهينا من الكلام في مسألة الوصيلة ونجي إن شاء الله في دفس القادم نواصل وصلى الله عليه وسلم على محمد وعلى الله صلى الله عليه وسلم